نیری متیو پلوینس Oh الله هو نعم صفر اننا نملي الله غشيا يريد الله ان يجعل لهم حرا في يرى ان يغلقهم عذاب نظيم ان الذين اشتروا الكفر باليماني يغضب الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ پ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُخْذُلَ قَوْمًا وَلَكِنَّ قَوْمَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُ يَنْصُرُ کوئی بَلْ هُوَ الشَّرُّ لَهُمْ سَنَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ الله قالوا إِنَّ اللَّهَ کلو وَنَحْنُ سنک سَنَكْتُبُ بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا قُلْ قَدْ جَاءَكُم رسل مِّن رَّبِّكُمْ نَذِيرٌ بَيِّنٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّكُمْ إِلَى فإن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير كل اجح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة